قلتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله مخيركم الله ويعفر لكم ذنوبكم والله ان الله مصطفى آدم ونوحه وآدم إبراهيم وآدم إبراهيم أردان عمران على العالمين ذرية <تبت> دعوها بالدعو والله سبيع عليم قالت <إذ> <المبنى> إِذْ غَاتِمَ رَتُوعِ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ فِي بَطْنِ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ فِي بَطْنِهِ حَرَارَةٌ فَتَقَبَّلْ مِنِّي سراف المستقيم سراف الذين أنعنج عليهم غير المقتوم عليهم ولا الضالين أذلك تعازف يا ربه قال رب أبدي من لكم إنك سميع الدعاء يردعا فلا تهن ماك وهو طايل يصلي وهو طايل يصلي الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله مصدقا بكلمة اللَّهُ مُسَيِّدًا وَحَصْرًا وَسَيِّدًا وَحَصْرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ آ da da ذلك من أمداء الغيب الرحيم إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أظلامهم أيهم يكفروا ضريا وما كنت لديهم إذ يفتصمون إذ قالت المداركة يا ضريا إن الله, إن الله يؤشرك بكلمة من مسلم